بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن عَلَيْهِ وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة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 وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نادك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نتوا الذكر وكابوا قوما دورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تتطيعون صرفا ولا نصرا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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ نَأَلَّ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيَّةٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عثرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ياويلة ليته لم اتخذ فلانا خليلا.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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ونقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرًا سَوْءًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُصُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا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 ألم تر إلى ربك كيف مزد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل ريح بشر بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ما أوطهرا لمحيه بِهِ بلدة ميتة ونُصِيهُ مِمَّا خلَقنا أنعاماً وأناسياً كثيراً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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا هذا مالح وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُودِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَطُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَذَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وإذا قِيلَ لهم اصُلُدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أن اصُلُدوا لما تأمرنا وزادهم النفور تبارك الذي جَعَلَ في السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا ثِرَاجَ وَقَمَرًا مُنيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَخِيفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَو أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما